بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هنا وبعد فإن العقيده هي أوسق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضات ربه ومولاه فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله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 بل هي بحق خير عاصم للإنسان من التخبط في ظلمات السر، المحبط للعمل والمسبب للخيبة والكسران قال تعالى: ولقد أُحيي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا عملك ولا تكونن من الخاسرين من اجل ذلك؟ فإنه لمن دواعي السرور.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 قام بتأليفه شيخ الإسلام ابن تيميه ولقد قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار والآن مع المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان مقدمة كتاب قاعدة عظيمة الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ونترككم مع المحاضرة السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وكياس أعمالنا من يهدي الله فلا مهل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا استقل الله حقا تقاتله ولا تموتن إلا أنكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا من رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا خبيبا يطح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطل الله ورسوله فقد فاج فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي. الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام الآن نحن على موعد مع الكتاب الجديد وهو كتاب منهدي مهمي جدا يتكلم فيه على التوسل المشروع والتوسل الممنوع ويتكلم فيه عن زيارة القبور لكن لا بد لنا من مقدمة بين هذا الكتاب الجديد هذا الكتاب قاعدة عظيمة في الخاص بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرق والنفاق هذا كتاب تعيث لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن ثمية رحمه الله شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن ثمية سوفيا سنة 728 أقول ولادة الإمام أحمد تظهر حكمة الله لله في علاه وتظهر أن الله لله في ما شرع هذا الدين إلا ليحفظه تصداقا لقوله لله في علاه إننا نحن نزل منذ ذكره وإن له لا تعرفون يوم مولد شيخ الإسلام هو يوم موت من المؤرخون المحدثون ما أرى من المحدثين وما ما أرى من المؤرخين من يسعفا تعرف ماك إمتى ماهلس تأليم بروك أفض فوق هذا هو سلطان العلماء عز بن عبد في سنة وفاته الله جل وعلا جعل شمس شيخ الإسلام تشرك على الدنيا وبذلك أيضا الإمام ابو حنيفه موته كان ينبئ بولادة من الشافعي فالشافعي ولد بعد موت الإمام ابي حنيفه هذا صحيح، فنقول إن شيخ الإسلام مولده كان بعد موت سلطان العلماء العز بن عبد السلام ولذا ترى إن الله الذي يحفظ دينه العز بن عبد السلام كان آمن بالمعروف ناهيا عن المنكر وترى في شيخ الإسلام ثمية حزو الخزة بالخزة لسيرة السلطان العلماء العز بن عبد السلام كان الشيطان الثانية يجهر بالخير امرا بالمعروف نهاية المنكر كان باللساني وبالسنان ولد بحران وكان عالما نحريرا لو قلت هو العلم الاوحد الفرد البحر الذي لا ساحل له نحرير في اللغة نحرير في البلاغه نحرير في الحديث نحرير في الفقه. نحرير في الفلسفة في العقيدة ما من علم إلا وغاص فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال ابن بحر لا ساحل له الإمام ابن تيمية كان ونافع عن عند الله كما قلت باللسان وبالسنن والعلماء فاطبة كانوا يمدحون شيخ الإسلام العدو والحبيب حفظ الكتاب الله الذي أولا في الصغر ثم بعد ذلك حفظ الصحيحين ثم تعلم بعد حب الصحيحيني تعلم على فقه الإمام أحمد بن حمد ثم قرأ فقه الشافعي ويقال أنه أخذ العلم هذا على الإمام النووي لكن يعني يرجع للتاريخ لأن هذه فيها نظر وأخذ أيضا كلام الملكية وكلام الأحناب ولذلك قالوا كان إذا ناظر الشافعي تراه أعلم من الشافعي بفقه الشافعي وإذا ناظر المالكي تراه أعلم بنذهب المالكية من المالكي. فكان شيخ الإسلام محررا لنواطن النزاع مرجحا لأبواب الفقه والحديث كان شيخ الإسلام الدمية محدثا حافظا فإن العلماء يفترعون منهم من يكون ينشغل بالفقه، منهم من ينشغل بالنحو، منهم من ينشغل بالحديث انشغل شيخ الإسلام بكل هذه العلوم وفاق العلماء في كل هذه العلوم ترى شيخ الإسلام الدمية يدخل عليه علم من علم الأمة مصخرة للمصريين في العصر المتأخر وهو نعم ابن ذخي العيد ابن ذخي العيد هذا عالم محرير هذا عالم مصري يعني من أدخل العلماء في علم الحديث وعلم الفقه. كان عالما مالكيا ثم مع ذلك أتهى إلى الفقه الشفعي وقصن علم المالكي وعلم الشافعي. وكان هو القاضي في مصر وكان من أحمد هو كان الإمام مالك هو المستشار الوحيد له وهو قاضي القضاء في مصر فسمع شيخ الإسلام تميمة فرحل إلى الشام فدخل على شيخ الإسلام تميمة وكان شاباً يا سبعاً كان كبير السن ولذلك الحساد كانوا يعني كفر على شيخ الإسلام تميمة فدخل ابن الطقيعية إلى شيخ الإسلام تميمة فسلم عليه فتكلم معه تكلم معه في مسألة عنيفة فتكت ابن الطقيعية وأخذ شيخ الإسلام يشرق ويغرب شمالاً وجنوباً على الكلام الذي يخص هذه المسألة بكل الادله من الكتاب ومن السنه ومن النظر ومن الأثر فلما سمع ابن رقيعه ما تكلم معه ولا رد عليه فخرج بعدما سلم عليه خرج من مجلسه فقام الناس صفوفا يسالون شيخ الاسلام سميع هذا رجل الشاب اليافع لما تعطون له هذه المكانة فقالوا لابن رقيعه هل, هل رايته قال رايته قال كلمته قال كلمته قالوا ماذا تقول فيه قال اقول لم يرى مثل نفسه وهذه شهادة من ابن دقيق العيد لشيخ الإسلام تامية كفاك فخرا أن تتكلم عن شيخ الإسلام أن كل ثوائث أهل البدع يستدلون بمن بشيخ الإسلام ابن كان الرجل كما يقول المؤرخون كان لا يعرف الفرق بين الدرهم وبين الدينار وكان يتكفله أخوه وكان كما قال ابن القيم إذا نزلت بنا الملمات نزلنا على مجلس الشيخ الإسلام فاتمأننا بطلوبنا طال وكنا ننظر الى شخص الاسلام فتطمئن قلوبنا رجل خلقه الله له ما خلقه لهذه الدنيا لا يعرف شيء عن هذه الدنيا ولذلك يبطلئ ابتلاء شديدا ونزلت عليه النكبات تتوالى لانه كان ينافع عن دين الله جل في علاه قال الزهبي مصطرا على شخص الاسلامية لا ترجم لشيخ الاسلامية الا مش افتر من ثلاث اصلا لما لانه يقول شخص الاسلامية يغني عنه ترجمه كلام شيخ تيميه اذا قلت ابن تيميه اغنى عن انك تتكلم عن ابن تيميه كان يقول ابن تيميه الحديث انظروا بقى في علم الحديث الحديث الذي لا يعرفه شيخ الاسلام فليس بحديث انظروا ساعة علم الرجل وصراع الرجل ولذلك قالوا في عصر ابن تيميه لم يحفظ أحد مصنف احمد الا ابن تيميه وابن كثير يقول رايت في الدنيا ثلاثة ابن تيميه وابن دقيق العيد والثالث المزلي تعرفون المزلي تعرف المزي يا شابي؟ أشهر ما تبسكت أنت الآن تعرفون المزي تعرفون المزي صح طح... أحسن صاحب طحة كان عالم نحير في علم الرجال قال ابن كثير فدخلت عليه فرأيت أفطهم في متن رسول الله في الحديث فرقه المتن يعني شيخ الإسلام ابن سامع ورأيت أعلمهم بالرجال المزي ورأيت أحفظهم للمتون أو قال أفطهم في المتون قال أحفظهم للمتون شخص الإسلام وأفقههم في المتون هو ابن دقيق العيد وكان هذا في صغر سن شيخ الإسلام المثامية لكن لما كبر سن شخص الإسلام المثامية العلوم والقوم عنده أصبح لا نظير له ولا ند له ولذلك يعني ابتلي أسلاءا شديدا أولا سجن ثم بعد ذلك نفي ثم بعد ذلك مات في سجنه وكان يقول ماذا يريد أعدائي مني ان سجنوني فسجني خلوه بربي وإن قتلوني فقتلي شهاده وإن نفوني فنفيه سياحة ماذا يريد اعدائي مني فلذلك حاروا فيه فاجتمعوا جميعا انظروا إلى كرامات شيخ الإسلام ابن تيميه اولا قال بعضهم اقتلوه وقال الثاني لا اقطعوا لسانه احنا مش نبتح من شيخ هذا إلا بالإسلام اقطعوا لسانه وقال الثالث عذروه فانظروا إلى كرمات شيخ الإسلام ثيمية ما لبث بعدما قالوا ذلك إلا والقائد اقتلوه قد قتلت وإلا القائل اقطعوا لسانه فقد قطع لسانه وإلا الذي قال عزروه فقد عزبراه هذه كرامة لشيخ الإسلام بن زمية والكرامة الأعظم حدثت عند موت شيخ الإسلام بن زمية لما حبسوه ونزل مصر طبعا وهذه رسالة تهتم بما قاله في مصر نزل في يبين لهم أن التواصل المشروع التواصل ممنوع والكلام على الأموات والكلام على الحلف غير الله وشد الحال للقبور وعصر هذه الأصول فحسدوه ثم تجنوا ثم بعد ذلك لما يعني خرج من سجنه تجنوا في الشام حتى مات وصدق في كلام الإمام أحمد الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والظلاوة الجنائز قال بيننا وبينهم الجنائز فقال ابن قيم وقال ابن كثير وأما جنازة ابن تيمية فكانت أعظم ما تكون اجتمع فيها الرجال والشيوخ والأطفال والنساء والنصارى واليهود أو قال والنصارى من المسلم من الله ابن تيمية كما كرمه قبله صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحتان إلى يوم الدين هذا الكتاب العظيم اختص بالعبادات أو توحيد العبادات أقول تأصيلا قبل أن أدخل على الكتاب فعذا مهم جدا ألا وهي العبادة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فطرفها لله توحيد وطرفها لغير الله شرك هذا قوام كل ما سنأتي عليه بالتفصيل. لكن هذا اجمالا كل عبادة ثبتت بالشرع ما معنى ثبتت بالشرع بالنظر يعني بالقياس لا بالكتابه كل عبادة ثبتت بالشرع انها عبادة فطرفها لله توحيد وترفها لغير الله شر بالمثال يتضح المقال قال الله تعالى ادعوني أستجد لكم أكمله إن الذين يستكبرون عن عبادتي قال ادعوني وقال هذه دلاله على ان الدعاء ابدا نقول الدعاء عباده فطرفه لله توحيد وطرفه لغير الله شرك اولا نثبت ان الدعاء عباده بالدليل قال الله تعالى دعوني استجب لكم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقال عندنا حديثان وآية. الآية دعوني لكم عبادتي الدعاء مخلَّابة و هو العبادة. هذه دلالة على أن الدعاء عبادة والحديث الدعاء مخلَّابة حديث صحيح. ما الساعة بتكلم تكلميه. حديث الدعاء مخلَّابة حديث صحيح صحيح الدعاء هو العبادة إذا ثبتت أن عبادة بالشرع فصارقها لله توحيد وصارقها لغير الله شرك طبقها الآن رجل هذا الدين البلاد اعتكف في المنبر ودعا ربه لله في علاه أتى بالتوحيد ولا أتى بالتوحيد عمل بقوله تعالى من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء طيب رجل ذهب الى البدوي وقال يا بدو انت عند ربك الان انت ولي من اولياء الله الصالحين ان الكرب نزلت بي ارجو ان تدعو الله لي أرجو أن تدعو الله لي أن يكشف لي الكربة وهذه من كرمات الله لك لأنك من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآن صرف العبادة لغير الله أم لم يصرفها لغير الله القاعدة ضبطوها حتى نقرأ الكتاب واحنا ضبطين هذه القاعدة ضبطتم من القاعدة ها؟ كل عبادة ثبتت بالشرع انها عباده صرفها لله وحيد صرفها لغير الله انظروا الآن ذهب للبدوي. فقال أنت من أولياء الله الصالحين ولك الكرامات كرمك الله على غيرك فاني قد نزلت به الكربة تدعو الله لي أن يكشف عني هذه الكربة ما شرك بالله لما لأنه طرف العبادة أحسن أحد يوافق على هذا أو يخالفه طيب انا بالمثال سأصبح المقام جاء زيد جاء للبدو فقال له ما قلت لكم ثم جاء زيد سمعه وقال أخطأ يا رجل ده البدوي فذهب إلى البدوي فقال يا بدوي نزلت زي الكربة تكشف عني هذه الكربة واعطيني ايش الفرق بينهما الان ظهر السؤال ولا ما ظهر ها الاولان ليش صرفي ليش بالعبادة صح احنا قلنا القاعدة ان العبادة اذا ثبتت لله اذا ثبتت لا بالشرع هي عبادة صرفه لله توحيد وصرفه للغير لله الآن هو لما قال للبدوي يا بدوي أنت قريب من ربك أدع الله لي أن يكشف فيها الكربة دعاه دعاه إذا ليست في محل الضابط هنا دي مسألة ثانية المسألة في التوسل التوسل التوسل هذه مسألة ثانية سنتكلم عنها هنا وهذه التي أقولها الفروقات بين طلبة علم وغيرهم في توحيد الإلهية بالذات لا يعرفون التفريق بين الشك الأصغر والشك الأكبر وبين التوسل وبين الاستغاثة وبين الصلب وغير الصلب كل ده إليكم تشرد بينهم هنا أولا لما ذهب إليه وقربه الله ليه هذا توسط وليس بدعاء ما دعاء ما دعاء ما صلب منه إنه يجلب له الخير أو يدفع عنه ده هو طلب من الله أن يدفع عنه الذر ويجلب له الخير لكن عن طريق دعاء هذا الولي فلا تظن هذا توسط وليس من باب وإن كان ده نوع معلوم أما اما الثاني عندما قال له يا بدوي اكشف عني الكربه فقد إيش هذه الدعاء لأنك لا تقول اللهم اجلب لي الخير وادفع عني الضر اجلب لي الخير وادفع عني الضر فهذا هو الدعاء فاذا نبت. العباده تضبطها هل هي دعاء ام لا المثال الثاني النذر النذر عباده او لا طبعا معروف ومشهور بين العامة انا نذرت للسيده زينب دستين شمع لنجاح بنتي مش ده بيحصل صح النزل. طيب هل هذا يجوز ولا ما يجوز يرجع للضابط ارجع للضابط تقصيلا علميا ارجع للضابط عندما تقول يجوز او لا يجوز اضبط المساله اولا قل النذر عباده او غير عباده من قال عبادة فلياتينا بالدليل ومن قال ليست عباده فلياتينا بالدليل نعم النذر عباده ما الدليل لا النذر مش عباده نعم هي عباده اصلا لكن الاخر ياتينا بالدليل نعم يوفون بالنذر وين وجه الدلاله الان الاخوه الان اتوا بدليل يقولون ان هذا دليل دليل على النذر يوفون بالنذر ويقفون يوما طيب هل يوفون بالنذر دلاله عن المعدده ها yes يوفون بالنذر ويقفون يوما كان شرهم مستطير وين وجه الدلاله ان النذر هنا بس نعم لا فض أحسن احسنت ده التنفيق. بس تتركه على جنب الان حتى نرى الاخوه كيف تفكر في الادله طلب العلم لازم تنظر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم انه طالب علم يبقى لابد يعرف كيف استنبط العلماء احكام من الدليل يوفون بالنذر ويخفونها وجه الدلاله ان النذر عباده هنا اوع تبعد بالسمع وايش اللي فيها ايش وجه الدلاله تمحي على ده جزاك الله خير اذا الذين يوفون بالنذر ممدوحين جزاك الله خير ما اعرف شيء من نوع ثلاث الثلاث ها ف... انت... انت تتناوش من بعيد لنجيه الوجه الثانية واحسنت في التفسير طلبة العلم يوفون بالنذ ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا العبادة احد يعرف تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهره طيب يمدح الله ما يحبه ولا ما يمدح الله ما يحبه إذا مدح الله شيئا فقد أحبه وعمله فبالآن سياق الآية سياق مدح أو سياق مدح إذا مدح الله عباده بفعل شيء دل ذلك على أن هذا الشيء عبادة لأن الله يحبه وقد مدحه لأن الله ما يمدح إلا ما يحب. هذا وجه الدلالة وهذا طبعا استنباط. أما التأثير الصحيح قول الله تعالى إني نظرت لرحمن فلن نكلم اليوم إنتية. والدلالة في ذلك إقرار الله لها على النذر فدلاله ذلك على أنها عبادة وايضا الاخرى قالت إني نظرت لك ما في بطني محرره جعلتها وقت ليش للمسجد على أنها ايضا عبادة فإذا النذر عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك طبقوا في ذلك رجل نظر رجلان رجل قال والله ان نجح ابني نذر علي أن أذبح ذبيحه لله لأنه في علاه لنجح ابني وآخر قال سنظرت لله وللبذوي إذا نجحتني سأذبح زبيحا طبقوا القائبة الآن النظر لله عبادة صرفوا لله عبادة وصرف لغير الله شير رجل قال إن نجحتني فإني سأذبح زبحا عند قبل البذوي ثم أفرق ذلك للفقراء والمساكين أنتوا ضبطوا من القائبة دعنا صعبها ثلاثة من من الرجال او رجلا امرأة رجل قال ابني مريض، فان شفي الله ابني سأتصدق بذرهب بألف درهم. الثاني قال ابني في الامتحانات فان نجح لأذبحن عند البدوي ذبيحة وأفرقنها على الفقراء والثالث قال ان اتى ابي فامرأتي طالق ان اتى ابي طالق نذر فقال نذرته ان اتى ابي ورايت بعيني فامراتي صالح الان بقى ايهما بادا وايهم ليس بادا القاعده هاقي سمعها لي هاقي سمعها لي القاعده لان ده اللي عليه في الكتاب كله كله عباده ثبتت بالشرع عنها عباده فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك طيب طب لا الاول النذر عباده نعم وثبتت بالشرع عنها فصرفها لله التوحيد لو غير الله لا تتنعين بس قال له هتصدق مال في توحيد التوحيد طيب الثاني اللي هو هيذبح ويفرد طيب الثالث والثالث هو اللي هل توافقونه تضربونه يا أهل التوحيد السلفية عرفت بالتوحيد يعني اي واحد يكون سلفي يعني عنده العقيده كحياته اين السلفيون يا اهل السلفيه التوحيد احمد ها. الثاني قال لازبحن عند البدوي لأجبحانا نبيحة وأفرقها بين عباد الله لله في الولادة. ماشي ما رأيكم في هذا الكلام طيب سلام عمر كلام جاي جداً وهو يعني يقاربه كلام أحمد الصحيح بذلك أن نقول النذر الأول توحيد لأنه نذر صرفه لمن والنذر الثاني فيه توحيد وفيه شر. هذا الذي اردت من الاخوه والاخوه نيام كيف النبي صلى الله عليه وسلم بين الذبح في مكان يعبد فيه غير الله عليه وسلم انه منهي عنه لانه لما جاء رجل يذبح ابلا بايش ده فتح المجيد ده شرح تسعمئه واربعين مره من السلفيين صح وما اجد أحد عطفا هذه المساله فالذبح في مكان الابل بجوانا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أكان ذي ذن يعبد أكان ذي يذبح الغنم فنهى عن ذلك لأنه زريعة للشرك ولا تقول شرك لأنه لم يصرف عباده لغير الله في بل هو نظر أن يذبح لمن لله فإذا نظر أن يذبح لله فهو لله توحيد وليس شركا لكنه وقع في من عنه لانه ذبح في مكان يعبد فيه غير الله في أهلها الثالث كما قال الاخ الكريم هو يمين معنف نذر ينزل منزله اليمين إذا جاء ابوه فامراته طالق على قول الجمهور على قول شيخ السلامة المية ينظر في نيته إن كانت النية تهديد فلا تطلق وإن كانت النية الاقتراق فهي تطلق أقول ختاما في هذه المسألة العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة قال ابن القيم وتدور رحى العبادة على خمسة عشر أمغان وذلك أن المكلف يتكون من نسان وقلب وإيش وجوارح واحكام الشرع الأحكام التكليفية واجب مستحب مباح مكروم محرم فعلى كل عضو من الاعضاء سواء القلب او اللسان او الجوارح خمسه احكام على القلب ماذا يجب على القلب وما هو التصديق هو قول القلب صح وايش ثاني فعل توكل وعناده وخوف ورجاء كل ذلك من واجبات القلب واطيب واجب اللسان قول لا إله إلا الله لن يدخل الأحد الإسلام إلا بقوله لا إله إلا الله هذا جامع لمعرفة العبادة اسم جامع لكل من يحب الله ويرضاه وتدور رخاها على خمسة عشر أمر على المكلف خمسة أمور واجب مستحب مكروه مباح ومحرم واللسان والجوارح والقلب أركان العبادة ثلاث أحد يعرفها أركان العبادة أو هما ركنان غاية الظلم مع غاية المحبة وشروط العبادة الصدق العزيمة والهمة والاخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة عبادتان عبادة عامة وعبادة خاصة عبادة القهر وهي عبادة ربوبية وعبادة الإلهية عبادة الاختيار إذا العبادة عبادتان عبادة عامة ويدخل فيها المؤمن والكافر والمشرك وعبادة خاصة لا تكون إلا للمؤمن وهي العبادة الاختيارية فعبادة القهر هي عبادة الربوبية التي قال الله فيها إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدها وهي عبادة الربوبية عبادة القهر أن تكون طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أسمر أو أن يقدر الله عليك المرض فلا تستطيع أن ترد هذا على الله جل في علا أنت الآن عبد لله رغم انفك قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وشرها فهذه عبادة القهر والعبادة الثانية خاصة بالمؤمنين وهي عبادة الإلهية التي قال الله فيها وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُهُ إِلَّا هي وبالوالدين إحسانة هل كل الناس عبدوا الله الذي في علاه؟ لا منهم من عبد منهم من لم يعبد الله الذي في علاه هي دي العبادة الاختيارية وندخل بعد ذلك في صميم الكتاب والكلام على زيارة القبور أقول خولي هذا وأتغفر الله يوجد الله الشيخ خير الجزاء